الصلاة بطمئنا فالدليل عديث أبيه رئيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيح صلاة إذا قم بين الصلاة تجبي ثم اقرأ ما تيسر معكم من القرآن ثم اركع حتى تصنع النراكعة ثم اغفع حتى تعدل قائما ثم اشجد حتى تصنع ثم أسأل ذلك في خلاتك كلها مستبق عليه النزول إلى السجود على اليدين وتليل حديث البراعي بن عازي بن رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قالت سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يطع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقع سجودا بعده متهقا عليه وانحنى وقه يكون في النزول على اليتين أذكار الركوع والسجود عن حذيبته الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى أخرجه مسلم وأن التسبيح في الربوع والسجود ثلاث تسبيحات ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أجمع في ركوعه من الضجر ويكسر في سجوده بعد التسبيح المذكور من الدعاء والتريب عليهم عباس الله قال فأم الرقوب عصموا فيه الرب أس وجل وأم السجود فاجتهدوا فيه التعاء فقمن أن يستجاب لكم أخرجه مسلم